منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجى والخوف للديان. وهم الذين ملل إله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد اصبحوا في جنة وأمان شكروا الذي اولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان